وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ي ن ن ا وقرون م بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر موسوعه ث ل ك النابلسي ي أ م ه ل ل ه ل و م ا ل ا س ت ق ي م و ا إ م ي ه و اسماء ت غ ف ر و الله ل ا ل ح ي ن ى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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر ف ي ه اقواتها أ في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ثم استوي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 شهد عليهم, سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي ن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 ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ي ك م ف أ ص ب ح ت م من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا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 ق ا ل و س و ع ن ا كما م ن ا من ش ه ي د و ل ل ع ن ه م م ا ك ا ن يدعون من و ا ق ب ل و و ظ ن ا م ا لهم من ح ي ص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 و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ن ْ ع َ م ْ ن َ ا على ََ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ِ أ َ ع ْ ر َ ض َ ونئ َِِ بجانبه َِِِ و َ إ ِ ذ َ ا مسه ََُّ الشر َُّّ فذو َُ دعاء ٍَُ ع َ ر ِ ي ٌ قل ُْ أ َ ر َ ي ْ ت ُ م ْ إ ِ ن ْ كان ََ من ِْ عند ِِ الله َِّ ثم َُّ كفرتم ََُْْ به ِِ من َْ أ اضل ممن َْ هو َُ في ِ شقاق ٍَِ ب ع ِ ي د ٌ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 ل ف ل ه ا ل د ك محمد راتب ك ل شيء ل ح ي ط